والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستاجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب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 وتل الموت ثم الينا ترجعون والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئن انهم الى الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها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 أحياه به الأرض، فأحياه به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون الحمد لله رب العالمين.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 غير الْمَغْضُوبِ عليهم وَلَدًا نُنْزِلُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم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 ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أ ولم يروا أن يجعلنا حرا آمنا ويتخطف الناس من حولهم افَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ ما مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين